ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكم من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب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 إلا عندنا قزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأصينا كنوه فَأَصْغَيْنَاكُمْ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مثلون والجان خلقناه من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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 آل النوط إن لم نجوهم اجمعين إلا رأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون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 أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إِنَّهُمْ لفي سكرتهم يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقين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 وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينشثون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إنني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لا نسألنهم أجمعين